سفري <تصفيق> Yeah. it's not a thing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 وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم كره الله بعاثهم فسبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما سادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يذغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وَظَهَرَ أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 قل هل تتربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون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 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 124- وتزهق أنفسهم وهم كافرون 125- ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم, وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 126- لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون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 إ إِلَ اللهَّه رغبون إ مَ الصَّدَقاتُ للفُقَرِ وَالْمَسكين والالعَامِلينَ عَلَْهَا وَْمُؤَّفَةِ قُلوبهُم وَالْمُؤأََّفَةِ قُلُوبهُم وَفِ لِقابِ وَالغاارمين وَفيِي سَبيل اللهَّهِ وَذِن السَّديل فَربَةً مِنَ اللَّ وَلهَّهُ عَمٌ حَكيم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 126- يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 127- ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب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 Amen. Uh -huh.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 لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لهم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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا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 ونحذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْأَمَنِ أن بِالْإِيمَانِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُلُفْتَ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 وَلَا على الَّذِينَ إِذَا مَاءَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يجدوا ما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 انهم رجس وماءواهم جهنم وماواهم جهنم جزاءا بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 وَمِنَ الأعرَابِمَ يَاتَّخِذُ ماَا يُم فِقُ مَغْرَمًا وَييتَرَبَّّصُ بِكُمُ الدَّوائِر عَلَيهِمْ دَائِغَةُ السَّوْءِ واللهَّهُ سَمع عَم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 خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ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 الذيذينَ التخَذوا مسجددا ظِرار وَوكُفْر وَتَفرْيقًا بَ المُؤننين وَإر صَادًا لمَن حَرَغَ الله وََسُولًا وَإر صَادًا لمَنْ حَارَبَ اللهَّه وَرَسولهُ مِن قَبل وَلا يَحْنفا إن أردِناَ إَِّاحُسْنَ واللهَّهُ يَشحَد إهُم لَذبون لا تَقُمْ فيِيه أَبدَا لمسجد أُسِس على التَّقْوى منِن أَوَّ يَوْمِ أَحَقُّ أن تَقوممَ فيِي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 124-الواكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 125-والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 126-ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا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 فَإِمَّا الْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطَؤُونَ مَوْطِئًا يَخِيضُ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ لَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعَمَلٍ ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان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 121- يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 122- ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 129-فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون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 تَنَظَّرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ اللهَّهُ قُلوبَهُم بِأََّهُم قَوْم لا يَفْقَون لََ لِجَ أَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَفُسِكُمْ عَزيِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنتُم عَزيزٌ عَلَيْهِمَا عَنتُمْ عليه حَرسٌ عَلَيكُم بالِالمُؤمنِنينَ رَأُوفُر الرحيم